قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وكذلك يفعلون وكذلك يفعلون